بسم الحمد لله نحمده ورسوله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور وسيئات ما يهدي الله فلا مولا لهم يقبل فنا هديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده بعد كلام كتاب الله الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الامور بدعاتها وكل محلتها بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لا كثير يشب العشق الجيش من تكسير باقي في زبط التكسير وفه جمع التكسير او زمان كان يعني في زيكي بيستوحوا وزنها يا كم جمع تكسير بس الأوب بيستوحوا وزنها بس شو يزيد وزوري بس الأعداد يا شو الوزن لو وزنها جمع كلها جمع كلها جريكة كرش مال بارس كده فيم يطلع هو يكالصي وتحدا ونجري كلها البيت ديزيعت البيت لا جمعك الله فالماء الاول يعني لو شو وزنيك وجمع الله هي وزني كم افعل بفتح فسكون فضم منه افعل بفتح فسكون فضم ويطرد في شان شانك ما هي يكدو شان هيك افعل بسري جمعك يا أو نواني كهذا لسبب زي أفعل ويطرد يعني مضطرد وتم تعريفه أن الجاري حكمه على نظائره يعني حكمه كه ونيبلي وهو غالباً ينبو نحن دي جارة أحياناً مطرد يعني هم شواعل أو هالمقياسية أرنا بدينا قوي كسب ويطرد في كل اسم ثلاثية لا اوزان لا جميع تفسير كاتب وزن بيش همشت انتها انتبهت كلمي اسم صفة بونميسة للاعلاش كل اسم ك هو ببزاني صفيئة كل اسمه لا عندك وزن دي ضليك كله اسم على فعل ويرتاده في وصفة يعني يا اسميني او وصفيني يعني لو وزعنا كديارية في الدمجي تكسيرا بيرتقرلاي أو ك اسماء ينصفها الله اسم بوي كوت اسم يعني وصفني اوصاف 100 او كلمه عليك يا ابي اسم بن وصف المد ويطرد في كل اسم ثلاثي لا اوزاني تكسيريش وتي ثلاثي رباعي خماسي هاتشي و سداسي يعني في الصوره اول ما يجي في الدار كلو افعال لا تصريف لمن ثلاثي ما زيد فيه بحرف واحد او بحرفين او هنا ثلاثي ورباعي ما بس ما أنا يعني الثلاثي في الصورة رباعي في الصورة خماسي في الصورة آه جالي كل اسم ثلاثين يعني في الصورة أن جالي صحيح الفاء صحيح بفتح يعني محالة صحيح الفاء والعين ولن مضاعف بينما أبي فاء كي صحيح بها وعين كشيء صحيح بها. ومضاعف إيش نبي؟ يعني جنس يعني عين لام مكررنا عين لام مكررنا بمضاعف نبي وأجعلها وزنيش جبت على وزن فعلن بفتح فسق من كابو ثلاثي بي صحيح الفاء بي وصحيح العين جبت هل يعني الفاء وعين بي صحيح مضاعف مكرر إيش على وزن فعل بي أو كاتب لا لا سر وزني فعل بأفعل جمع كذلذ جمعي قلة كذلذ جمعي قلة إلى أفعل جمع كذلذ بكل بن وأكل بن وأضبين وأضبن ضبي هاسكة ضبي يعني لا سر وزني فعل ثلاثية عين فاء وعين كشي صحيحة لا ما كان مشكلة ودلو وادل ودلو وادل سأسكى أجل سيدي ضبي دلو وادل حدفت يا ولدعوه لا مكاني لبلو المعتلة حدف رؤذات وما كان من هذا ال... وما كان من هذا النوع ويا لامي أو يائيها نرسق مني ضبي لقو دلو دلو باب يعني نا ميشن اسكس في يا اسد دلو عند جونكا اون اجد واوي لامتي واو بو ين يابو تكسر عينه في الجمع تكسر عينه في الجمع يعني انك بسوزني اقعد نعمله وساهل تمام أنت مع اي ضد ي ضد اب بنا او بن نموت اب بن اب بن دلون اد لن نموت اد لون اينك أين تتكسر كده بو ده ولا تشيبه التيه شبه لما وما كان من هذا النوع واويه اللام او جاء تكسر عينه في الجمع وتحذف لامه كما سياتي في الاعلان لم مبحثي يعني لا على فصل السيام، السوبي أم أم ما بس أكلت بنشي ما يليه. بطلع من هالشيء كلام نبيت، بس فعل بي صحيح الفعل بي صحيح العين بي مضاعف متضاعف نبيت. أول شيء بس الوزن أفعل جمع كذي وقول منعني تراسي كلب وأكله. أما قاعده كذا مقياسة كذا عند جاري الشذوذية والشذوذ أوجه، سأوجه. أبوايا لسد وزني أفعول جمع نتلا يا أبوه لما نظر صحيح نيه وجه واوية لعدم صحة الفائ وجه شاذة لعدم صحة الفائ وأكف كف وأكف كف يعني لا بي بيست أكف لما نتضعيف فاء وعينكي يك جنسة و اعيون ابو ش يا عين الشال ده ده عشان صحه العين عينك اتشيا ياه واسب اش اش عينك اتشيا ووا واسيف ووا عفوا واسيف اللي بروق عينك اتشيا ياه واسه واسيف في قولي لكل دهر لكل دهر قد لبست أثوباً حتى اكتسر رأسه قناعاً أشهباً إذا كنت لكل دهر قد لبست أثوباً أبوايا جمعكي ثياب وعسروني سلوزني في أبوايا ولما بتيعته بأثوباً شاذت أبوي أمشي ويا بس أوزني أفعل نع فنك عيني واو بكل ذهل قد لبست وأثبته وهو مو السر لباسه من مكبو حتى اكتس الرأس قناعا أشرب تأو كاتيك سسفه شتاش كل تسريت اللي نام تزهو تفسبيه قد نام وني حتى اكتس الرأس قناعا قناع ويش تبى يعني الشعر, الشعر الأبيض. أشيبة من كأثوب بس شايلك على ثاني هنا أثوبة حتى كسر رأسه قمع الشغب الشعر الشعر الأبيض الشهاب يعني رنجة كان يعني بوز يعني فوزي عرش نيوس فيه طوالج وقوله, وقوله كانهم من بيض يمانية عب باق بها الأثر شاهدك كا السيفه ابواب يا السيوف يابا جمع نكلايا لبراوا يا العين العينه ولس الافعول جمع نكلايا تنفع عينك يا كانهم السيف بيض يمانيه عضب.. يعني قاطع عضب.. يعني قاطع.. مضاربه على أكو الشمشير وعن.. الشمشيري في يمني أمم ده تيش بيت.. أمم ده برارو بيت يعني شوني برينة كانت يكشرة أورم بقي شمشي لكوا شوني برين ومخيانة قوشتك لها تشيك بدي أثر وشونوال بكي وجد منه عرب المضارب وها اللي قاطع المضارب وها بها يعني عليها الأثر قياسة واسيوك واسياك وها كابو اما اسميه كم كل اسم ثلاثي صحيح الفاء والعين والظاء على وزن الفعل شف امال بقى في جمع ثاني الا اجري يعني لامكي لامكي واوي بين يا يكو ضميو او دلو او كتان تكسر عينه في الجمع تكسر عينه في الجمع وتتحولان عندما شاشك نبوس يسوون ما عندما بابي لجاو لجاو لجاو دلو عقب يخينا سلوسني أفرعون جون جون أبي أصلي أبدين أبي بلي أب بيون أب بيون أد لون أب بيون أب بيون بمش بسر ال ال يا قلسة بمشي وحذ كحذ الفلا ذلك شيء تكسره وأدلون جوايا وأمتطرفة أدلون وأمتطرفة كمتطرف وقاعدة أبي تشي أبي حيا كابو بيا همان شي بهمان حكم شي ورجع همان حكمي أو بيوم الأنجلي ما هو الشواق يعني عندما أعلن أعلن هذه الكلمات أو تعنو هذه الكلمات إعلال كلمة قاض وماضم وما شابه ذلك. لي شو يدومك أفعلت يا قياسي وفي, وفي اسم رباعي مؤنث بلا علامة همو اسم الرباعين في الصورة مؤنث بيت هو مرجع وعلى ما تعليفه فيه ونبت يعني تا وغاني فيه ونبت وأنجا مرجع في ترق قبل آخره مدن مد فيش كوتاي حرف المد يتعب جا حرف المد ألف بياء بيثات شكلوانة تدراع وأذرع ويمين وأيمون أمانا دي سي ذراع في الصوره شو هذا شو اخر الكش اخر الكش يمدى ومؤنث شو جسم الانسان برك شو ده جسم الانسان مؤنثه متابه او مش تاعنيك لجسم الانسان هيو دوشتي مثلا تشاو فوق قاعده هينا مؤنث دي برك مؤنث لجسم الانسان ذراع وذراع ويمين وايمن هذه كلمات شيء مؤنثني مذكر برام شذوذا لس الأم جمع لاون وشذ افعل في مكان وغراب وشهاب من المذكر مكان امكن غراب أغرو شهاب أشخو كان شيء مذكر بالجملة شلاون كاوبو يستفع أفعول دوشوني هيا إيكي كان ثلاثية بو اللي خالي كمان دوامشين أمو ناريك بلام هدو كان بيبزان اسمن وصفني لي اسمن إيكي كان ثلاثية كابو باعي بو مرجانيك الثاني وزني قياسي دواملة جمعي قللة أفعال بفتح فسكون أفعال <سؤال> مثل افعال مثلا ويكون جمعا لكل ما لم يضطرد فيه افعل السابقه كل شيء مثل وزن افعل قياسنا بفعل اتوال الجبهت بفعال سروجنا سواغ سيفنا سياف كل شيء اللي يتعدى لو دخلنا بفعل اتوال الجمع كده سر وزن شيء افعال كابون جمعي كلمية زور جمعي في بكري كلمية زور جمعي في بكري أفعالة جمعي قلة لنا أوتشوار وزنيكي سايخوني زور جمعي في بكري أفعالة هاتشي لسر أفعول نبو بفعالة وين جمعي أودو وزنك تريش كيسلموا لادير جمعي كم بيكري جمعي كم بيكري جم... ولكن هناك شخص يمكن ان يا هناك شخص يمكن عندك يكون هناك شخص يمكن ان قياسي، هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك اين كان الواو يا لشرطيه كمان ها جو حمل لنسه وحمل بكسر فسكون واحمال حمل فوق بسبب ذوزن شيء فعل ثوزني فعل ليه ثوزني فعل حمل حمل ما معنى وحمل مش معنى يعني طب حمل وحمل ما يحمله على الب ما يحمله بالبطنشة حم حم حم ووو على الرأس أيو ضالي حم حم حم حمل بعير فحمل بكسر فسكون واح بكسر فسكون واحمال سل بس كسروز دي فعلة والصل بضم فسكون وأصلاب وباب سير وباب وأبو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 فالهتين وأشباب وكتف بسلوزني فعلة بفتح فكسر وأكتاف وعضد بسلوزني فعلة وعضد بفتح فضم وأعضام وجنب سلوزني فعلة جنب بضمتين وأجناب رجل جنب راجع جنوب و جنوب الجنوب باقيه جنوبا اجناب ورطم على سادس فعله قطر بضم ففتح وابطال وابن سادس فعله بكسرتين اعبال يعني اقبل افعل وضلع على سادس فعله بكسر ففتح واضلاع يعني همو وزنك عن غير وزني فعل همو إلا سر وزني أفعال جمعك لد سر وزني أفعال جمعك لد طبعاً قياسي إلا وزني فعل شيئا أفعل أحمل وكبسادي وشذ أفراخ في قول الحطيئة كلميك من هيا؟ أفراخ أفراخ لبريد سر وزني فرخاً فرخ. فعل. أبوايا أفرخبة شاذة أقل وزن نسأل وزن شيء افعال جميكي وشذ في أفراخ في قول الحطية في ديواني ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زب الحواصل لا ولا شجر ماذا تقول لأفراخ أفراخ جمي فرخة يعني باتشكا باتشو يعني شاعر تغن عن... هنا كانت هجوة كانت كانت خوي هجوي كسيك ناوي زبرقانا يعني هجوي زبرقاني كدوى برام لقض لقد اردت ان اردت الله اردت ان اردت ان اردت ان اردت يا عمر لأفراخ بذي ان اردت ان دي ان يعني ان اردت يعني اردت ان اردت ان كان ان اردت ان اردت ان اردت كنوارة يعني كنواري شعري شاعري شعري ماذا تقول لأفراخ شعري هناك شعري هناك شعري هناك شعري هناك شعري هناك شعري هناك شعري هناك شعري هناك شعري شاعر علي علي لقو يعني الصغار من أولادي من هناك الشعر بو كسرك الشاعر نبي زق بالحواسن تعزم مولسيني عند العبد هم بشقي مريش كوجشك ومانة كاتك لا لشوي كوكيزات هاي اللا سين جي دلاشات اللا جي قلدان وشين جي دلاشات زغب الحواصل الزغب كلمة زغب بسر وزني فعلا جمعة جميع أزغر أزغر تون أحمر حمر زغب بسر وزني فعلا جميع أزغر يعني تعزم ويزة لليار ويزة تعزدلي كدوى شعر أصفر نبت على الفرق ثم يزول عنه ويخلوه الريش طبعا أو توك أورين دوايد أردلكها دوائي بعضنا حاصلش طبعا حاصل جب يحوصليها حوصليها حوصلية يعني جقدان يعني جقداني كوتلي سيكتوري كوتلي جيكاتوري جودلي هذا النصين السيكتوريها إنساني كوريوانا بسي ثقه بيو عبدانا باش زوب الحواصلي لا ما عمره شجر يعني نا او نا دارو بنا هينش ليت شوني تيتشولا شاعراني كا هينش طانا يشنين هجوينكا شاعر ماذا تقول لأفرااخ جنبي فرخه كما شذ حمل مع كما شذ أحمال جمع حمل يعني شاذن في القياس أما في الاستعمال وارد القرآن كما شذ أحمال جمع حمل سبوايا حمل شو المعنى للزمانة أحموله سوذي فعل رمل لاستعماله لقرآنها في قوله تعالى وولاة الأحمالي و اولاد الاهمال اجلهن ايضا حملهن ابو ما شاذن في القياس دون الاستعمال ابو وزني دوام كافعاله و وزني كتير و كلمه كتير جيكا لا. لا أفعل لا أفعل لا افعل لا افعل افعل عند كلماتي أنا سرّزني فعلًا لفتن فسكون فكسر ويضطردو في كل اسمه رئيس اسم مذكر بين ناوبن ومذكّرش بن ورباعيش في بالصورة قبل أخره مد كطعام وأطعمة طعام أطعمة رغيف ارضفه غيف يا طعام ألف عمود واو اعمده امانه اسم المذكر و باعين فيشن اخر شيء بحرف المتاءه ويلتزم في فعاله فعاله فتحي خرساني مكسريش ويلتزم ما بفعل يلتزمت يعني أفعالة فبس يعني وزن أفعله واجب يجب ويلتزم وزن أفعالة في فعال وفعال يعني همو فعال فعالك همو فعال فعالك بفتح أوله أو كسره بشي جمع كريت بأفعالة بلان بشي مارجي. مضاعف اللامي أو معتلة مضاعف اللامي أو معتلة يعني أقر لامتين مضاعفه لقل عينك، لقلت لقل, لقل أوي كلام إلا بت بلام وزني فعال بيان فعال بي مضعف بيان معتل اللام مثلا بتات بتات بتات باتات أما باتات جلوبل كرستاني نام ماض أمتعة البيت هو بيت جبات الزاد متاع البيت او باتات السب باتات أبتة ويا جربي كي تواعدك شيء أبتة أفعله أبتة دوتا تاعي تشكينك لي وإنغامك لي زمام سوزني فعالة أزمة أزمة جمعي زمامة بس البتال لسوزني فعالة بس زمام لسوزني وقباء قباء يسأمم معتل اللامه مضاعف مياه قباء اخذيه قباء اخذيه وكساء أكسيه قباء شاكته شاكته خمس ثوب يلبس فوق الثياب قباء مينكسو. أبي قباء قباء قباء افتح هنا ذكي مكتب جديد شكل من الكسيه اي لا اصلا قباوه قباه قباوات قبا يعني ضوي او بعد الالف واو بعد الالف وتجي متحمسه اون بن منلي بول منلي شت حناتي كساء كشف منلي كساء يبدو ازماء بتاتل القباء فوق الثياب أو القميص ويتملق عليه يعني ما بيشترينه أو, قباع أو, كبير يعني في أو قباع قباع وكساء وأكسية. ولا يجمعانه على غيره إلا شذوذا. عندنا. يعني جمع ناتن بغيره افعله الا ما جر والشعد يعني فاقول سرقه انها ام وزن جمع كذلك ولا يجمعان على غيره الا الشذوذ وزن شعرم للجموعي قله فعلة بكسر فسكون فعلة ولم يطرد في شيء مضطردنيا مطردنية يعني كياسينية السماعية بل سمع في ألفاظ لا دل لفظة مسموعة وتواق إن كياسينية منها شيخة شيخة جمع الشيخ الشيخ يعني كسر بثمن بيت يعني كسر قولة بيت لا أشتك على لا أشتك أو شيخة جمع كائدة الشيخة وثيرة وثيرة ثيرة جمع ثورة ثور دولا قلتها يعني جاء ثور جمع كذا ثيرة فتية جمع فتاة فتاة جم جمع كذا فتية صبية جمع صبي وصبية صبي وصبية صبية وغلمة جمع غلام غلام جمع كذا بغ بغلمة مثلاً سمعية والثنية جمع ثني ثني بهادوشي بتج بضمّة بكسرش بسنهلايا وضمّة هيا كسركش خناجيدي بضمّ الأولي أو كسرك وهو الثاني في السيادة يعني كي هو الثاني في السيادة كالوزير بالنسبة للسلطان كسر كابون منا ثنية يعني كسر دوما لنا قمة كسي دوم وزير بنا يعني كم لك وزير كته على ثني ثنيا ثنيا بكسر أو جمع ثنيا ثني وهو الثاني في السيادة أيك الوزير بالنسبة ل السلطان ولعدم اضطراده أم وزن فعل ولعدم اضطراده قيل إنه اسم جمع لا جمع عندك لعلماء وتي اما أمام جمع لسر أمام حفي حاول في ناوتي الجمع في اسمه جمع اسمي جمع لقوم جمع فرق اسمي جمع ما لا واحدة لهم من لفظ يسبون قوم قوم جمع يعني اسمي جمع اسمي جمع اسمي جمع, اسمي جمع. اسمي جمع. لا واحد له من لفظه كلمه إذنية يعني مثلنايكي وجمع شيئتين بلان ثني ثنيا ثني حقيقة مفردية وجمعي شيئين أوي راسة أوي كواه جمع اسم جمع نية أو قولة صحيح نية لان قيل إنه اسم جمع لا جمع أم شعر وزنا أو زاني قلنا جمعي خلي فيها كده فراغوش بزان هندي جارب ونمونا هندي جارب هندي كلمات هيا بمان كلمه بس شبيش يا كثرة هي كثرة لا فرقية وديو بس من نقل وقد ينوه وحده معان الآخر وبعا أما جمعي كث كثرة الموزيكة تلو زمان بسيوة بسيوة بسيوة زمان كثرة يا؟ جموع كثرة مم. جموع كثرة وزنية كما الأول فعل بضمن فسكون وينقاس في أفعل ومؤنثه فعلاء صفتين صفتينك اسمين صفتين يعني قياسيه لا حمو كلمي لا سروزني أفعله وهر او أو مذكرك مو أنت كشكشيا فعلاء بلان بمرجي صفذا بمرجي صفذا كحمر بضم فسكون في جمع أحمر وحمراء أحمر حمراء وينقص في افعال ومؤنث فعلاء الصفتان كحمر بضم الفاء السكون في جميع احمر وحراء من القران ومن السنه ازر المؤمنين قلنا لا لا لا بقراء صم بكم امي فهم صم جمعي شي أصم صم بكم، عمي صم جمعي أصم بكم جمعي أبكما وجمعي يعني هل مؤنثكي ومذكراكي ابكم وباكما يعني أفعل فعلاء إيش هل ستروزني فعل جمعي صم بكم، عمي أعمى عمياء هل ستروزني شي أميون حمر حمر والله حمر بعدين زرقاء زرقاء بغيء ويكثر في الشعر ضم عينه إن صحت هي ولامه ولن ضاع نحو وأنكرتني ذوات الأعين النجود وأنكرتني ذوات الأعين النجودي أما أم أم بس شجواك بس يقولك هالأم وزن وزني شعر لشعره عندي جارف عينك بتظلمه لذا تجنسه أما بس بس الشعر دواك ما رجى شيء هيا عينك إن صحت هي يعني العين عينك الصحيح إن لا ما كش صحيح بيا ومضاعف نبت حل وزنك اخوي للشعره فعل ابيات الفحول وانكرتني ذوافل عيوني النجل النجل السقوي نجل ضمن جيمي جمع النجلان. يعني وأنكرتني ذوات الأعين النجل يعني أنكرتني يعني صاحبات الأعين النجل لم تعرف كان بريد ي пожهو قويها في هو نام ناسا أقول يعني أنكرتني يعني لم تعرفني صاحبات الأعين الواسعات شعوي قويها فيه وتونام مني النجل أي واسعة جمع نجلاء يسال مخي ابواي بيتي شي وان ترد لي النجل بو نجل جمع النجلاء فعلها صفه بس للشعرة اكريت سكونك كتب كده اللهم ماشي اميرجي اميرجي او عندك الصحيح ده ولا ما صحيح لسائل النجل عين لا ما فيش صحيحه ومباعش بخلاف نحري بيض وعمي، ففي تواني بيض عمي واي سبيض عينه ايش يا عمي لامكي يا معطل وغر مضعف سبس كلمة بيض أو شيء إن صحت هي يعني العين ولا سيتام نسي بوي كان تجنبش إن صحت هي أي العين ولا ولا مضاعف سيشر عينك هي صحيح بلامك هي صحيح مضاعف مضاعفش نظام سيبيض عمي, عمي غر كا بيض عينك هي معتملة عمي لامك هي معتملة غر الجمعي أغرا مضاعف بوي أستل شعرة هي تجلمس يا نمو هي الناكرة يعني عين كيكس كون بيتنا ما فلا يضم لاعتلال العين في الأول سبيض نالي بيوض والنام في الثاني عمي نالي عموي والتضعيف مثلا غر نالي غرور غرور فعل حتى لا شعري شابه المواضحة أن سي شرط التاء لا تضعيف حتى لشعلي شابت وزن فعول نابن فعول تمكا تشيو هذا يعني لي عموي أو كاتا غرور أو كاتا تضعيف وضمش قليلا إذا أردت ثقل تضعيفها فيه لكي أردت جمعي بيض لسة وزنة فعلا يا سلوسني فعلة <تصفيق> بس... سلوسني فعلة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سلوسني فعلة يا سبيط جمع أبيض موت مع فعل ينقص في أفعال أبيض ما أبيض بيضاء أبيض بيضاء فعلة شيء كاوو أصل وايه بموته بويضون بوي بلام أقروا تد بويضون بويضون لابروا واوي ساكن ما قبل مضموعة يتشي يبتوا واو يتبوض واضحة يعني خوي أصلا بيض جمعية بيضة أصلها بويضون بوضا ما كاو بدلت ضمت كسرة بو لتسلم ليلى من الاعلان لتنكر اجر لتنكر انك تتعلم انك تتعلم انك يعني فعلة. بس لبر أو الضمة <تضمك> كمان كنت تكسرة أبدلت الضمة تكسرة بتسلم من الإعلال وأنتمي أضموا الباقي نستخ... نستخ... لإستفقال الضمة عليها ما هو بويوب؟, بويوب لما ضمنا قرص قرص قال بيكان فعل بلم قوس له ب فعل قياسي لا أفعل فعلاء صفة. وكما يكون جمعا لافعل الذي مؤنثه فعلاء وخط منشن وفعله ايش جمع كريت يكون جمعا ايضا لافعل الذي لا مؤنث له أصلاً. همو فعلائي كيفي جمع حتى شيء أفعل همو أفعليكي في في جمع كريت حتى أقل مؤنث شي نبي. أقول لا أول وجه همو أفعل فعلائي في جمع كريت. إسا الله همو أفعليكي في جمع كريت حتى أقل فعلائي شيء نبي. ويكون جمعا أيضا لافعل الذي لا مؤنث له اصلا كاكمر لعظيم الكمره وادر بالمد لعظيم الخصيه وكذا لفعلاء الذي لا على له كرتقان مثل أكمل بس روزني افعل أفعال أدر وهل وهاء فعلاء إيش كأفعالين له فابو فعلاء أجر فعلاء إنه ذا فعلاء أجر أفعالين له هر كام إغلاق أنا بيدهب هر شيء لعظيم الكمرة الكاميرا يعني رأس الذكر الحشفة يعني السليزك أكمرة لعظيم الكمرة أكمر أف أفعل وأدر أدر كسك يعني يعني قربت لأن زمان كلية تقوى بالمد لعظيم الخصي. ذاك اللي عظيم الخصيه يعني هذا الخوي هو من هنا خصي جوريبي هذاك سي خصي تشوف هذاك سي خصي جوريبي بلا ما عيب يجني او لا برام ما كسر اقل خصي جوريبي و كنا خوشي او كذا عادش قبحه الله ويهود يهود اتهام شانك كي. موسى عليه السلام متيان خوغه تاع خويا تاع انا تاع كي كذا وانا شنو هكا خويا شو دوي كوكب البلقان مثل برد الدانة في البلقان يدل وشي في لعظيم وكذا لفعلاء فعلاء الذي لا افعلنا له رتق يعني الرتق ضد الفتق سفتق فتق يعني فتق دم بدا توا ما شتىك دم رتق دم كناه ودم دانه وجوهبون فتق سرتق ضيفتق يعني عفرتك أقل انسدادها بيت يعني فرجنا بيت بيوتري رتقاء يعني يعني أفرتك رتقت المرأة رتقا يعني هي رتقاء عفرتك رتقاء بيت إذا انتسق ختامها يعني ختاني بيكو يعني يعني هين نبت فرجنا بيت فلا يستطيع جماعها لانسداد في فرجها وكذلك في رضقه، وكذا لفعلاء الذي لا افعل له كرطقة، انسدت فلا تؤتى، جمعك هي رطق، جمعي رطقة رطق. ستجمعي أكمرشيا كمرو أما وزني يكم نصر وزني فعل وزني دوام وزني شان يكمنستكى خلجة خلجة الثاني فعل بضمتين فاعول بضمتين وهي في وصف على فعول بمعنى فاعل قياسية يعني ينقاس في وصف هم وصفه مثل وزن فاعل بضم بمعنى فاعل فعول بمعنى فاعل ما بس اول فعول بمعنى فعلي يعني بمعنى بمعنى مفعول بمعنى محلو بس بمعنى مفعول بمعنى بمعنى بمعنى بمعنى بمعنى بمعنى بمعنى كغفور بمعنى غافر كغفور وغفر صبور وصبر أمانة وهروها وفي كل اسم أوصفه وصفه هم الصفاء غفور وفر صبور غفور وفر صبور صبور غفور غفور صبور صبور وفي كل اسم رباعي هم ناقب رباعيش قبل آخره المد صحيح الآخر مذكرا كان أم وعده هم ناوي رباعي ب مذكرا بمؤنث ب صحيح الأحب قبل اخره مد بم جمعة جمعة كقذال بالفتح كقذال بالفتح وهو جماع مؤخر الرأس أم بشتر ملا بشتسر فتري قذال يعني نكمل إخوان أخوان روا نكتوكي سليش أم بشتسر ملا ما ها قريه هاي ليه لاي قريه جماع او فيوترشي جماعه او قريه هاي او فيوتر قذال وهو جماع مؤخر باسي بس قذال اسمه رباعيه قبل اخره ما صحيح الاخر قذل و حمار و حمر حمار حمر وكراع بالضم وقرع كراع لانسان كامي لا اجنو حتى, حتى كعب أم من حتى يلف يلف يلف يلف يلف يلف ما دون الركبة الى الكعب. ساقين. آه. الساق. ساق وتناغوايا. سأمنى فينا في الساق مال منا. بس أما بيش تفي وتقرأ. ساق أخذتله يعني. الله عالم. آه. أجل ساق إيش ساق يعني اسقان الرخاقة. من الانسان ما دون الركبه الى الكعب بلا مسلح لا برام بلا وانية ومن البقر والغنم مستدق الساق بارك هيك بارك هيك للبقر وللغنم مستدق الساق العاري عن اللحم وهيكا قوش تي بيونية او او كي تلي كراها وهلو ها اللي هو قضيب وقوم وعمود وعمود سي كاما اسمي تيغم باعية صحيح الاخرة لفيش شيك قبل الاخر منها ويشترط في مفده ايضا ان لا يكون مضاعفا ابي شيء نبيه مضاعف يشنب ان لا يكون مضاعفا مدته الف وكوب بتاء وزمام وان كبسمكه ليس مسموحه بتاء والزمام وهلال سهلال اهلا سنان أسنة زمام ازمه أبتات أبتة أو عن المفرد كان مبعف ثم إن كانت عين هذا الجمع واو سأملت الوزن فعولة بلان أقر عين كان يان واو وجب تسكينها كسور وسوك جمع سوار وسواك يعني جمع دكلمة سور سور سوار سوار يعني بعضن وبعضن كهذا سوار سواك يعني سواك جمع سواك سوك جمع سوار سوره هو بمشي نالين فعل لبنتي لَبَلَوَا عَيْنَكَ عَنِيًا وَاعْوَا بَلَيْ سُوْهٌ سُوْكٌ عَنِي ثِقَلِ تِعَيْهِ لَبَلَى ثِقَلْ ضَمَيْسَرْ وَاعْوَا كَنَامِنَ وَإِلَّا جَازَ ضمها وَتَسْكِينُهَا غَيْرِ نحو قذل بضمتين وقذل بالسكون وسيرٌ بضمتين، والسيل بكسر فالسكون جمع سيال سيال اسم شجر له شو ما بدالك سيال سيال سيال الصحيح سيال سيال سيال سيال سيال سيال سيال سيال سيال سيال Kavukhoy boci aleyh si'lun, si'lun ve si'lun. Koy duş bittiğe edil usta. Ya bi'vlay si'lun, ya vlay si'lun. Vaniya? Duş. Voku kudulu kudu. Ya vlay si'l, ya vlay si'lun. Kavutu si'lun muskeleyin niya? Dammatay, tiqan işe فلا هذا السيئ سيئ سيئ سيئ سيئ سيئ سيئ سيئ سيئ سيئ سيئ سيئ سيئ سيئ سيئ سيئ سيئ سيئ سيئ سيئ سيئ أبدلت ضمة السين كسرة أبدلت ضمة السين كسرة لتسلم الياء من الإعلان يعني ما سمعنا ويسا لعمل يعني نبيع كلمه يك ج ولم تضم الياء ابون ماوت سيول لثقه الضمه عليها بيا الجمع على سيال اسم شجر له شوب لكن ان سكنت الياء يعني بليس سيئون وجب كسر ما قبلها نظير بيض في جمع ابيض يعني شو لما بيضن سيلن او شو من بيض لو هذا